بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى كل الآيات خير لك من الأولى ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فأوى؟ ألم يجدك يتيماً فأوى؟ ووجدك ضالاً فهذا؟ ووجدك ضالاً فهذا؟ ووجدك فأمنا ووجدنا الى ذهبنا فامن اليتيم فآتقه ار فامن اليتيم فآتقه ار وامساء الى فنا كن ار انَّ مِنَّنَا مَن رَّبُّكَ فَحَسِبَ وَإِنَّ مِنَّنَا مَن